قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل ملك ولمن جاء ابي حمل البعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤهم ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وراء كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه منه من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قَال انتم شر ما كان والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكاننا اننا نراك من المحسنين